الصاحبنا اللي في السجن ودخل عليه فلك في الزنزانة قال السلام عليكم يا فلان أحسن الله عزائك في صاحبك فلان ترى هو اللي قتل انصرع هالرجل هذا في داخل زنزانته ونقل إلى المستشفى ولبس ثلاثة أيام في الانعاش بغي يموت يعني من من شدة الصدمة فعلًا ما تلومه ولا تستغرب فطلع من المستشفى وحكم عليه القاضي بيعني القصاص النفس بالنفس إلى آخره طيب يا جماعة هذا الآن هل هو استمتع بالحياة المتعة التي هو يشاءها يعني هل المتعة اللي كان هو يبغاها أصلا من هذا القتل وشفاء صدره هل استطاع أن يصل إليها بلا شكلة وكثير من الناس ترى يا شباب يعني يخطئون في التعامل مع الأحداث مما يؤدي إلى أنه يفسد على نفسه حياته طيب سؤال هل تحس أنك تتطور يوما بعد يوم هل تحس أنك تتطور كل واحد يسأل نفسه ولا فلان صاحبنا اللي نعرفه هو عمره 15 سنة هو صاحبنا اللي الآن عمره 20 هو نفس اللي عمره 25 هو نفس اللي عمره 30 ما تغير فكرة هو هو اسلوبه هو هو طريقة تعامله مع الأحداث هو هو قدراته في الكلام مع الناس في جذب الآخرين هي هي ما تغير في شيء هل فعلا تشعر انك تغيرت ولا انك انت نفسك على على مثل هذا الحال طيب السؤال اللي بعدها ايش اقرأوا معي هل تخاف من الموت تخافهم من الموت تخاف من الموت الحمد تخاف <تصفيق> من الموت بالع <يخاف منك> <تصفيق> كل واحد طبعا يخاف من الموت ما في احد اتصور الا يخاف من الموت لذلك النبي عليه السلام لما قال لعائشة من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عائشة فهمت يعني احب لقاء الله يعني احب الموت لأنه بعده يلقى الله كره لقاء الله يعني كره الموت لأن سيلقى الله. قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت يعني بصراحة ما في واحد أنا لو تقول لي تحب الموت قلت لا والله صراحة ما ودي أموت أنا عندي أطفال وعندي أمور وخلينا عليها أي واحد منكم حتى لو ما عنده أطفال ودك تموت ما في واحد يقول لي والله من هو يبغى يموت أنا أنا أنا, أنا ما في لا يمكنك يعني تسمع من هالجواب من الناس حتى أكثر الناس تعاسه ومشاكل قليل من الناس من يتمنى الموت صادقا حتى في واحد من الشباب توفي أبوه عنده أم تحب حبا عظيما جدا جدا يعني تهيم به محبة فهي هي في البيت الحالهم ما, ما في أحد يعني ما في أحد معهم أبدا فالشاهد يقول للشاب هذا يقول أم دائما كانت تقول له والله يا ولدي أنا أتمنى يومي يكون قبل يومك وأنا ماني متخيلة الحياة من غيرك و... وإن شاء الله ما أشوف اليوم يا ولدي اللي أنت تموت فيه وإن شاء الله أني أموت قبلك حتى أنا ما أتألم عليك ودائما تقول له الكلام فكان الرجال فرحان يقول يا أخي أمي والله تحبني حب شديد و... ويعني ما أظن في واحد يعني تحب أمه مثل ما تحبني فدله واحد من الزملاء على حي له يسويها الأمه يتأكد أمه العادة سلام في غرفتها وأحيانا تنزل سلام في الصالة في البيت هو ينام في غرفة الجلوس اللي جنب الوالده حتى يعني يكون قريب منها لو احتاج الشي بالليل فلما نامت أمه بالليل جاه وقال يما ترى أنا تعبان شوي وبقى أفعد في الغرفة حقتي فوق قالت طيب غرفتك فوق رح نام فيها راح الولد ونام لما نامت أمه وارتاحت طول الليل راح الولد ولبس لبس أسود كذا وحط على راسه شماغ أحمر ولموم غير شكله فر شكله يخوف بعدين نزل من الدرج شوي شوي وجا عند أمه ورفع يدينه وقال لا الأم تدري معها الظلمة وعجوز كديرة فتحت عيونها قالت مين مين قال أنا ملك الموت الله أمرني أقبض روحه عشتها البيت الليلة قالت طي في واحد نايم فوق راح <تصفيق> أقبض وبيتكرمن أحيانا للجماعة ترى ما في أحد يعني إذا إذا تأملت في أحوالنا ما تجد إن في أحد فعلا يعني يرغب في الموت ولو تسأل أي واحد من الناس تجد أنه ما يرغب في الموت وإن كنا أحيانا قد نتمنى الموت لبر أصابنا لكننا في الحقيقة ما يكون عندنا هذه العناية طيب السؤال الأخير هل أنت راضي عن واقعك يعني يا جماعة لو أسأل أي واحد الآن هل أنت راضي عن واقعك الدراسي واقعك مثلا الوظيفي كنت موظف واقعك المعيشي مع أمك وبيك وإخوانك هل أنت راضي بحيث أنك تقول الحمد لله أنا والله وضعي ممتاز أو أننا أحياناً لو نسأل أنفسنا تجد أنك تقول والله خيانتي وضعي صراحة الحمد لله أنا وضعي ماشي راضي عن وضعي المالي لكن صراحة أودي جسمي يكون يعني أكبر شوي أقوى إذا أنت مش راضي يعني مية أو أحياناً تقول والله الحمد لله أنا جسمي سيء بس مثلاً يكون عندي سيارة حلوة إذا أنت في الحقيقة مش راضي أودي بيتنا ما يكون في الحي الفلاني يكون في الحي الآخر أحياناً أو أو نحو ذلك. تفضل عندك شيء عاطل الميكروفون اه الدكتور أحيانا نغضى يخالف الطموح يعني مثلا أنا طموح طيب وراد بوضع لكن طموح أبغى طموح حتى. تبغى شيء احسن آه. من اللي أنت عليه طيب اذا ما حصلت الطموح اللي تبغاه هو المشكله احيانا نحن يصير الطموح أزيد بكثير يعني واحد مثلا لسه طالب في الجامعة ويبغى بي ام كم هي أكبر شيء 744 ولا كم <تصفيق> انتظار تسمعون بها سماع ولا ما فيه قبل تشترونا <تصفيق> 905 ولا مجلات مين مشكلة الواحد يطمح الهال الطموح انا معك لكن ليش نضيق صدورنا اخيانا اذا ما استطعنا انا نصل اليه يعني مين مشكلة انا ممكن اطمح اني املك بيت مليون ريال اطمح اني اشتري سيارة اطمح اني اتزوج لكن هل يعني اذا لم استطع اني اصل اليه او انا ماشي في الطريق اليه أني أشعر بنوع من الهم والغم ودايما ضايق صدري ليش يا أخي سيارتي ما هي حلوة؟ أحمد ربك غيرك ما عنده سيارة دايما ضايق صدري ليش يا أخي أنا ألعب أثقال وكذا وحديد لكن إلى الآن عضلاتي ما هي عجبتني عضلات واحد تاني أحسن مني أحمد ربك إنك تقدر تمشي غيرك أصلا ما يقدر يمشي لا والله أنا يا أخي ضايق صدري ليش يا أخي أنا مصروفي اليومي 20 ريال طيب غيرك ما عنده ولا مصروف أصلا أحمد ربك أنا يا أخي ضايق صدري ليش يا أخي السمع عندي ضعيف. غير يسمع كويس طيب لا تنسى ان في ناس ايضا ما يسمعون اصلا يا جماعة ترى حقيقة قدرة الانسان على انه يرضى بواقعه يعني متعة يستطيع بها انه يصل الى مرحلة يعني يتغلب بها على الدنيا اللي حوله اذكر مرة من المرات ذكر الذهبي في كتاب السير على من ذكر ان كان في رجل اسمه الله بن محمد ضاع مرة في الصحراء شوف بعض الناس يا جماعة كيف يستطيع انه يعني يرضى بواقعه، فضعه في الصحراء ويمشي المسكين ما يدري اين يذهب فرأى خباءا قديما اسمعنا معنى خباء خيمة. خيمة شاف خيمة قديمة كذا اقبل الرجل اليها ودخل خيمة وبديت لفت فرأى رجلا كبيرا في السن جالس اعمى ومشلول ويقول وهو اعمى ومشلول يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلة حا. أعمى ومشلول وخيمة قديمة ولوحدك وفضلني على كثير من عباده تفضيلة يقولت حتى أتسمى بالله يقول كذا الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. الحمد لله اللي يقول فأقبلته لي قل السلام عليكم قال عليكم السلام قلت يا أخي أنا ضعت في الصحراء. وصراحة أنا مستغرب منك يعني أنت تقول الحمد لله يفضلني على كثير من عباده بالله يفضل لك بيش أعمى ومشلول ويمكن عندك أمراض ثانية أنا ما أدري عنها بعد وتقول فضلني على كثير من عبادتك قال أنا سأجيبك على سؤالك لكن قبل ما أجاوب سؤالك هذا أنا عندي يعني طلب أبغاك تحقق أهلي يقول أنا بجاوب السؤال لكن قبل لا أجاوب سؤالك في طلب أبغاك تعطيني إياه يعني قال طيب تفضل وش الطلب هذا؟ قال اهم شيء تعدني انك تحقق الطلب اذا طلبته بعد ما اجاوبك قال نعم ابدت اي طلب تريد اعطيك لكن اهم شي جاوبني ليش تقول الحمد لله اللي فضلني على كثير من عباده بالله يفضلك بايش اعمى ومشلول ويمكن عندك الان ثلاث اربع امراض ما ادري عنها وشكلك فقير لوحدك في هالمكان وفي خيمة في البر ما ندري بكرة تموت من الجوع بالله يفضلك بايش فقال لها الرجل أسمع العقل يا جماعة شوف بعض الناس كيف عنده قدرة يعني على أنه يرضى بواقعه مهما كان قال أسألك سؤال قال نعم قال أليس الله تعالى فدعطاني سمعا أسمع به الناس وهم يتكلمون أسمع به الأحاديث أسمع به القرآن أسمع الأذان لما الناس يتحدثون فأقول أدري أشي القصة ما أصير زي أطرش في الزفة ما أدري أشي القضية لا أدري أشي الناس يتكلمون فيه فإلا ترى يعني نعمة الآن لو لو واحد منكم ما يسمع تجد أنه يجلس على جنبه وقدامه واحد يترجم له مسكين يعني ما يقدر يستوعب قال الله والله ربي أعطاك سمع قال كم يوجد من الناس ثم ما يسمعون قال كثير قال يا أخي الحمد لله اللي فضلني على كل هؤلاء تقضيلا قال والله كويس هذه وحدة قال خذ الثانية أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا قال بلا قال كم يوجد من الناس مجانين قال كثير المجانين ما فيها كلام قال الحمد لله اللي فضلني على كل هالمجانين تفضيلا قال والله حلو طيب وبعدين قال أليس الله قد أعطاني لسانا قال ابناء قال كم من الناس بكم ما يتكلمون فعلا يعني يبغى يتكلم ما هو قادر قال والله كثير في ناس كثير ما يتكلمون قال الحمد لله الذي فضلني على كثير من هؤلاء تفضيل الحمد لله أنا عندي لسان أستطيع أني أتكلم أبين به ما أريد إذا عطشت أقول أعطوني ماء إذا جعت أقول أعطوني طعام إذا أردت أن يذهب الحمام أقول احملوني إلى الحمام أقدر أتكلم على الأقل أبين الذي اللي أريد قال والله كويس قال أليس الله قد جعلني مسلما قال نعم قال كم يوجد من الناس ممن يعبد أصنام يعبد أحجار قال كثير كفار قال الحمد لله اللي يفضلني على كل هؤلاء تفضيلا شوف الفهم يا شوفها كيف احيانا لما يوفق الإنسان ومستمتع بحياته مبسوط يعني ما عنده مشكلة يعني ما هو واحد عنده ثلاثة اربع مشاكل وضيق صدر لا مبسوط في حياته قال والله يا أخي انك اقنعتني طيب تفضل ايش الطلب اللي عندك قال يا أخي أنا لوحدي في هذا المكان ويعني كان عندي أهل وكان عندي كان عندي أولاد وكان عندي كذا ثم بعدين هؤلاء كلهم ذهبوا من عندي ما عندي بأحد ما بقي معي إلا ولد واحد عمره 14 سنة هذا الولد 14 سنة يعني لو أنه يدرس عندنا كان أي خف يعني لا 14 اللي كان رأسه بعد. 14 يعني كم سنة يا شباب يعني يعني يمكن ثاني متوسط ثالث متوسط فالشاهد يقول هذا الولد هو اللي حولي دائما بحيث اني اتمنى دائما هذا يعني هو يجرب لي الطعام يجرب لي الماء اذا اردت اني اتوضى اردت اني طعام وشراب هو اللي يقول فبالبارحة خرج لاجل ان يلتمث لي طعاما البيت ما في, فلو ما في اكل فطلع الولد حتى يبحث لي اكل لا نموت من الجوع يعني يصيد لارناب يصيد شيء حتى يقدر انه يطبق لوالده يقول وإلى الآن ما رجع الولد ما أدري هو حي هو ميت هو اختطف ما أدري إيش اللي حصل له ممكن تروح تبحث عن الولد قال والله ممكن نبحث نبحث عن الولد نبحث فذهب هذا صاحبنا اللي واش اسمه عبد الله بن محمد الله كسلانين تو ما جاوب الله واحد عبد الله بن محمد راح يبحث عن الشاب هذا الصغير اللي عمره كم 14 يقول فرأيت الجبل اللي بجانبه فيه مجموعة من الغربان مجتمعه يقولوا وأعرف أن الغربان لا تجتمع إلا على جيفة لا على واحد ميت إلا بعد جيفة يعني إنسان ولا اللي جيفة حيوان فلما جئت وأنظر فإذا الغلام صغير عمره 14 عاما ميت قد عدت عليه بعض الذئاب وأكلته ومات في مكانه والآن تأكله الغربان طيب مشكلة يا أخي أنا الآن أروح من بالأب أقول له ولدك ذهب يبحث لك عن أكل ومات يعني لو طلع الولد يلعب ولا لو مثلا قال للأب أنا ما أتحملك ما أبغاك وطلع ومات أخف شوي لكن الولد قاعد يخدمك منك الآن وطلع ومات مشكلة يعني نفسية على أقل فجاعد يفكر صاحبنا هذا عبد الله الحمد يقول يا جماعة أنا كيف الآن أستطيع يعني أبين له الولد حصل له اللي حصل يقول فأنا قاعد أمشي مقبل عليه تذكرت القصة اللي ذكرها الله في القرآن عن أيوب لما ذكر الله تعالى أيوب كيف أنه ابتلي وحصل له مشاكل وأمراض كثيرة مع أنه مقرب إلى الله يقول أول ما جئت إلا هذا جابس في الخيمة سألته السؤال السلام عليكم وعليكم قلت أيهما أحب إلى الله أنت أم أيوب قال ترك لي من هذا السؤال ولدي وين قال لي أول شي جعوب أيهما أحب إلى الله أنت أم أيوب عليه السلام قال لا والله أيوب عليه السلام أحب إلى الله أكيد. أيوب نبي مقرب وله شأن عند رب العالمين قلت طيب أيهما أعظم بلاء أنت أم أيوب قال لا والله أيوب أعظم بلاء أيوب أصابه مصائب ما أصابت أحد قلت إذن اصبر أحتسب ترى ولدك رأيتي في الجبل ميت والآن نذهب نجمع بقية العظام يعني اللي بقيت منه حتى بس نغسل اللي باقي من الجثة ونجفنه ونصلي عليه نصلي عليه بدلا نقسم فيقول لما سمع هالكلام قال لا حول ولا قوة الأب لا حول إنا لله إنا لله لا حول أحوركش الله بله لا يقول ثم المسكين من شدة الصدمة عليه بدأ يشهق يشهق يشهق ثم يعني اشتد عليه الشهيق والصدمة القوية اللي عليه يقول ثم شهق وأخذ يتشهد ومات في مكانه المهم يقول أنا بحثت عن بعض الناس برا وأتى بعض الناس يعني وتعاوننا مع بعض غسلناه وكفنناه وصلينا عليه ودفلناه يقول ثم لما نمت رأيته في منامي فإذا هو مكتمل خلقه ومبصر ووجه جميل ولبس حسن وفي أرض جميلة وضع رائع مئة فلنية يقول فقلت له يا فلان ما صيرك إلى ما أرى إيش اللي وصلك إلى الحالة اللي أنت الآن فيها فقال قد أدخلني رب الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نعم عقب الدار أحد عنده سؤال شباب ها بش مهندس تعليق برسالتك قاعد تتعلق نصف ساعة لحد ما تنتهي الحلقة. <تصفيق> تعليق اقتبس. لا في خصوص الرضا. جميل. الرضا أول شيء ممكن يجي عن طريق نظر الإنسان اللي ينظر بها لواقع. جرب المدربان حتى نسمعك بس. لواقع اللي هو فيه نظرة. اه. النظرة لواقع اللي هو فيه دائما الإنسان اللي ينظر أعلى أعلى منه. أحسن. ما لا يمكن يجي الرضا. جميل. إضافة إلى. يعني لما يكون مع السيارة ما يشوف السيارة اللي أحسن منه يشوف اللي أقل. زوجة مثلا ما تشوف الزوجات اللي متمتعات أكثر ساكنات في فلل. شوف اللي ساكنات في عشش مثلا بنت مثلا مع أهلها أبوها معطيها مصرف معين ما تشوف اللي معطيها مصرف أكثر لا تشوف اللي أقل منها حتى يرضى هذا قصدك؟ مو شرط أنه تنظر لأقل منها لكن تعرف أنه هي في نعمة أكثر من غيرها أحسن هذا أمر والمعين على هذا الشيء التفكر دائما الإنساء كما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرأي جميل. فيتصيد دائما الأمور التي تجعل يتفكر وحس بالنعمة اللي هو فيها جميل, جميل. ودايما يعني أي أمر أي مصيبة أي شيء كيف فيه دائما أمر إيجابي على الأقل أمر تكفير الذنوب فلو الإنسان دائما يتفكر في أنه في أمر إيجابي في المصيبة يعني, المصيبة يعني أنها لا ينظر إلى الوجه الأسود فيها ذقط جميل يعني يحسن ظنوا بالله إنه هذا الأمر يكون خير له على الأقل لو ما يجد أمر أي أمر خير إنه هذا تكفير للذنوب بالله نجوا. جميل. هذا جميل. يذكرني هذا بقصة أحد من كبار شعبنا الأصوان. إيه. إذا ذكرني قبل لا يسأل الـ الـ في مرة يقولون ملك من الملوك كان يمشي مع وزيره والوزير هذا دائما يرد كلمة لعله خير لعله خير كل شيء يصير يقول لعله خير يمكن خير يمكن خير. طيب ما في غدا لعله خير يا أخي حر لعله خير فأثناء المشي الملك وقع على صخرة حادة وانقطع أصبعه فقال انقطع أصبعي قال الوزير لعلك خير كان مضربه بكف قال يقطع أصبعي تقول لعلك خير يمكن خير انقطع أصبعي قال يا أخي اشترك يمكن خير مشوا ثم لما كانوا في أطراب طريق ذاعوا عن بقية الجند وصار ما في إلا الملك والوزير الحالهم يبحثون عن الجند فدخلوا منطقة محظورة منطقة ناس يعبدون أصنام وعندهم صنم عظيم إذا مر بهم أحد له وجاهته من حبهم للصنم يأخذونها الواحد هذا ويذبحونها للصنم، <تصفيق> زين؟ فمر الملك هذا مع الوزير. الوزير وزير مسكين شكله أحيان وفقير يعني ما ينذبح للصنم. فلما مر الملك ورأوا الهيئة والجسم الجميل والوجه الجميل قالوا هذا يصبح للصنم. أخذ الرجال يذبحونه. يقول يا جماعة أنا ملك أعطيكم فلوس أعطيكم واحد من قالوا لا إحنا من زمان نبحث عن ملك نذبحه للصنم. فلما استسلم المسكين بالقوة. وضعوا على الارض يذبحونه نظروا فإذا يده هناك فأصبع قالوا لا هذا مشوه ما يصلح يذبح للصنب دوم دوم دوم دهاز فقال له الوزير شوف لا الله خير لو ما انقطع أصبع يمكنني كميت من إخلافة الموضوع الاختور يعني كما قال أحد السلف يعني فالأمور الدينوية ننظر إلى من هو أسفل منها وفي الأمور الأخراوية ننظر إلى من هو أعلى منها بحيث نزاد نشاطه وفالدنيا بحيث ما نتحسر وما. حسن يعني مثلا في الصلاة ما يقول واحد الحمد لله أنا على أقله أصلي الجمعة لا شوف اللي يقومون الليل وفي الأمور الدنيوية ينظر إلى منهم أقل من مثلا لو راتبه ألف ينظر إلى منهم ثلاثمية ولا أربعمية حتى يكون في هذا أكثر له عناية حقيقة شباب بقي معي نقاط كثيرة المفروض إن إحنا حاولنا أن يعني نمر عليها لكني أرى أن الوقت ضاق معنا. فإن شاء الله تعالى لعلنا في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أنواع المتعة وأنواع النجاح في الحياة حتى نستطيع أن نحن يعني نأخذ الأمور على يعني بترتيب يستطيع الإنسان اللي فاقد شيء من المتعة إنه يصل إليها في آخر هذه الحلقة أيضا أشكركم إن شاء الله على حضوركم أشكر أيضا الإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا هذه الحلقة وأسر الله تعالى أنه يوفقنا وياكم لكل خير وإن شاء الله تعالى نلقاكم في حلقات أخرى ونحن جميعا مستمتعين بالحياة ما يرضي الله تعالى أسر الله لكم التوفيق والسداد وصلى الله من محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته